إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا إِسْنَمٍ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنِّي رُتَبَتُمْ فَعِدَتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا إِلَمْ يَحِضُّ وَأُولَاءَ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْضًا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 رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ